Bismillah. ka allah vad kallefu fe wildly وليدا ونبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت تلك نعمة تمنها علي أن عبدت ما إن كنتم موكنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب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 117. فدمع السحرة لميقات يوم معلوم 118. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون العالم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 ساجدنا <تصفيق> وقال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 إلى موسى الضرب عصا كالبحرثا فلقد كان كل Altyazı <gülüyor> Allah'a <Sessizlik> emanet Oh. Mm -hmm. ان اَنا لَنَبِيٌّ مُّجِيبٌ قُولُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنُوحِلَّكُم مِّنَ الْمَوْجِ مِّنْ قال رب إن قومي كذبون فاستح بيني وبينهم فتحا ونجدا 111. إن في ذلك لآية وما kız a خذون مصانع أن لكم تخلدون، وإذا بقش ثم بقش ثم جبارين فتقولوا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 علينا كسفا من السماء إن كنت من الصارقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا ما أخذهم عذاب يوم القيين إنه كان عذاب يوم العظيم إن في ذلك لا يبت كان أكثر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قلب لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي مبين أَوْ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ آمِينَ The <laughs> وما ألكنا من قوة لا تظلموا مما لا تنطقون من